أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول نرجو من فضيلتكم أن تبين لنا أحكام الحج المفرد أو الحج المفرد للمفرد الحجة الإفراد أو من أراد أن يحج مفردا فإنه يلبي من الميقات بالحج يقول لبيك اللهم حجا ويذهب إلى مكة ويطوف بالبيت سبعة أشواط وطوافه سنة وليس واجبا عليه يطوف بالبيت سبعة أشواط وإن شاء سعى بعد هذا الطواف وسعيه هذا يعد ركنا من أركان حجه وإن شاء أخر هذا السعي إلى ما بعد طواف الافاضه فإذا طاف بالبيت سبعا وسعى أو لم يسعى لا يتحلل لا يتحلل وإنما يبقى على إحرامه ولا يأخذ شيء من شعره يبقى على إحرامه ويذهب إلى منى في اليوم الثامن يوم التروية ويبقى فيها إلى صبيحة اليوم التاسع ثم يذهب إلى عرفات ويبقى في عرفات إلى غروب الشمس ثم ينطلق إلى المزدلفة ويبقى فيها أيضا إلى الفجر وبعد الفجر يقف يذكر الله عند المشعر الحرام وقبل طلوع الشمس ينطلق إلى ميناء وأول ما يبدأ برمي الجم الجمرة جمرة العقبة بسبع حصيات ثم يحلق, ثم يحلق رأسه ثم يذهب ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وليس عليها نحر هدي لأن نحر الهدي إنما هو على القارن والمتمتع لا يبقى عليه بعد ذلك إلا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ورمي الجمار في أيام التشريق بعد الزوال ثم طواف الوداع نعم أحسن الله ليكم يقول أتيت من بلدي لأداء فريضة الحج وأنا مبتلا بالتدخين فأدخن في السر احيانا وفي العلن وأنا عازم على تركه فما توجيهكم وما نصيحتكم اولا نسأل الله الكريم لك أيها السائل ولمن كان مبتلا بالتدخين أن يعيدك الله من التدخين وأن يقيك منه في السر والعلن، وأن يجنبك إياه وأن يكون هذا المجلس آخر عهدك بإذن الله تبارك وتعالى بالتدخين أسأل الله ذلك وأن ولك ولكل من كان مبتلا بالتدخين والتدخين آثى آفة آثى آفة عظيمة وبليا وشر ولا فائدة فيه أبدا لا فائدة فيه أبدا وهو من الخبائث والله سبحانه وتعالى بعث نبيه عليه الصلاة والسلام لتحريم الخبائث والمدخن نفسه يدرك أن الدخان خبيث ولو سئل وقيل له هل الدخان طيب أو خبيث المدخن نفسه ماذا يقول أحد الناصحين لقي مرة مدخن لقي مرة مدخن، فيقول أردت أن أغلق عليه الطريق وأتيه من الزمان فسألت مباشرة قلت أنا أريد أن أسألك سؤال الدخان طيب أو خبيث؟ يقول أنا متوقع أن سيقول لي خبيث لأن معروف أن خبيث، فقلت الدخان طيب أو خبيث؟ حتى سيضطر ويقول لي خبيث وأقرأ عليه الآية ليحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هكذا يقول عزمت فقلت له أخبرني الدخان طيب أو خبيث قال لا طيب الدخان يقول فأغلق علي الطريق والآية اللي أنا مجمعها لها بأذكرها له أغلق علي الطريق قال الدخان طيب والخبيث قال لا طيب الدخان قلت له أسألك بالله ابنك اللي عمره خمس سنوات تعطيه من الدخان اللي معك ولا ما تعطيه قال والله ما اعطيه قال لماذا قال لأنه خبيث فالمدخن يعرف أنه خبيث أحيانا بعض المدخنين فقط يغالط نفسه أو يغالط الآخرين ويحاول أن يفتعل بعض الفوائد للدخان وأن كذا وأن كذا وهو يغالط نفسه فقط مرة حقيقة آلمتني والله كلمة آلمتني جدا قرأتها في قصاصة ورقة أحد الأطفال أحد الأطفال الصغار وهو يقرأ رأى لوحة مكتوب فيها الدخان آفة خطيرة وقاتل للنفس وكذا وكذا فاحذر ووالده مدخن ولأول مرة هي يقرأ هذا التنبيه الشديد ضد التدخين الدخان آفة خطيرة وكذا وكذا فاحذر ماذا قال هذا الطفل سبحان الله هذه أذكرها لأن فيها تنبيه وايقاظ لكل مدخن أنك بالتدخين لا تجني على نفسك فقط حتى أبنائك تجني عليهم لأن الأمر كما قيل وينشى ناشي الفتيان مننا على ما كان عوده أبوه ينظر والده ويقلده ماذا قال هذا الطفل لما رأى تلك اللوحة وهذا التحذير القوي قال لا لكن والدي يدخن كويس والدي يدخن كويس يعني ما يحمله وهذا موجود في كل طفل من تبرير لأفعال والده وأن والده رجل طيب حتى الأعمال السيئة التي سيقع فيها الوالد تجد الابن يحاول أن يجد لها معاذير فلماذا ينسي أبناءه على رؤية هذه الحال ورؤية هذا البناء؟ فالتدخين آفة ولا فائدة فيه ابدا بل كله مضرة وإضاءة للمال والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنقيلة وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وقال إن الله يكره لكم ثلاثا وذكر منها إضاعة المال الله يكره إضاعة المال وأيضا يسألك يوم القيامة عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما, وفيما أنفقته ولهذا الدخان يحرم بيعه ويحرم شراءه ويحرم تعاطيه كل ذلك محرم وأهل العلم لهم فتاوى واضحة وصريحة وبينة في تحريم ذلك كله بيعه حرام وشراء حرام وايضا شربه حرام ولو يسأل المدخن نفسه وهذه مفيدة وجربها بعض المدخنين ونفعها الله بها لو يسأل المدخن نفسه كم أنفق في شراء من الأموال في شراء التدخين في حياته ما الذي يمنع أن الإنسان يحاسب نفسه الآن قبل أن يحاسبه الله ما الذي يمنع؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا حاسب نفسك وانظر كم هذا الرقم الذي دفعته من الأموال في هذا الدخل أحدهم جمع المبلغ الذي دفع في حياته في الدخين. طبعا جمع تقريبي وليس لكن تقريبي بدات الدخان عام كذا كان سعره كذا كنت اشرب اليوم كذا يحاول يجمع ينظر كم النتيجه احدهم وجد مبلغ ما تصدقه وهو ما كان يصدقه يمكن يقوم ببعض المشاريع بناء مساجد بناء دار ايتام مشاريع لو وفر هذا المال فالإنسان يحاسب نفسه وثم إلى متى وهو يمضي مع هذه الآفة بل عليها أن يستغل خاصة هذه الأيام الفاضلة وهذا الزمان الفاضل وهذه الحال الفاضلة ويترك هذا الدخان وأقول يا اخوان إذا كان الدخان في كل وقت قبيح فوالله ثم والله إنه يشتد قبحا عندما يكون إنسان محرم وعند بيت الله الحرام وفي المكان الحرام وفي الوقت الفاضل وفي العشر الفاضلة وفي العشر الفاضلة يعني في عشر العشر ذي الناس يتنافسون فيها على أعمال الخير تجد بعض الناس عليه إحرامه وفي مكة وفي هذه العشر الفاضلة ويدخل فنسى الله جل وعلا أن يعافي كل مبتلى أن يعافي كل مبتلى هذا الأخ السائل وايضا غيره من المبتلين لكن هذا السائل الذي صار سببا لهذا السؤال وهذا الجواب وهذا الحديث عن هذا الموضوع نرغب حقيقة منه أن يلتزم التزام ويعزم عزم مؤكد أنه من هذه الساعة لا يعود إلى الدخان نسأل الله أن يعينه ويعين كل مبتلى إنه سميع مجيب. أحسن الله ليكم يسأل عن حكم صيام التسعة أيام الأول من ذي الحجة للحاج صيام الأيام التسع الأول من ذي الحجة مستحب للحاج ولغيره لكن الحاج إذا كانت تضعف عن أعمال حجه لا يصوم إذا كانت تضعف عن أعمال حجه لا يصوم وايضا لا يصوم الحاج اليوم التاسع الذي هو يوم عرفه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم ذلك اليوم وليكون ذلك أنشط له في الدعاء والمناجات والاقبال على الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله ليكم يقول هل يجب على من على من أقيمت الصلاه وهو في الطواف تغطيه كتفه كتفيه او عاتقه الانطباع في وقت الطواف الانطباع سنه في وقت الطواف فاذا اقيمت الصلاه وتوقف عن الطواف ليصلي يغطي الكتفين ويؤدي الصلاه على هذه الحال مغطي الكتفين وإذا أنهى صلاته وأراد أن يكمل طوافه يعيد الاطباع على هيئته عملا بهذه السنة في طوافه فهو سنة في الطواف فقط نعم حسن الله ليكم يقول أتيت لأداء فريضة الحج ولكن معي من النساء أربع وفيهن من لا تتحمل النزول أو الذهاب إلى منى وأنا أريد القيام بالأركان والواجبات والسنن فكيف أوفق من كان على ضعفه من نساء أو نحوهم فالأفضل في حقه مراعاة حال هؤلاء الضعف هذا الأفضل في حقه والضعيف يقولون سيد القوم لو كان يريد أن يلزمهم بالسنن التي يقوى عليها من كان في قوة ونشاطه لم يأخذ ب بالاعتبار في مثل هذه الحال ما لهم من حق لضعفهم وما لهم أيضا من رخصة في الشرع مراعاة لضعفهم فإذا كان يقوم على ضعفة من النساء ونحوهم فهو مأجور في أخذه للرخصة التي في الشرع للضعفه مأجور على ذلك إن شاء الله نعم أحسن الله ليكم يقول متى يقوم الحاج بطواف الوداع إذا كان يريد الذهاب إلى جدة ليتسوق ثم يرجع إلى مكة بعد أسبوع وبعد أسبوع يذهب إلى بلده إذا أدى أعمال الحج كاملة إذا أدى أعمال الحج كاملة فإنه يطوف بالبيت سبعة أشواط ويذهب إلى جدة يذهب إلى جدة ويبقى فيها ما شاء ليتسوق ويرجع إلى مكة ورجوعه إلى مكة لا علاقة له بالحج لأنه طاف وودع وسافر إلى جدة فيتسوق يبقى فيها ما شاء يوم يومين أقل أو أكثر ثم يرجع إلى مكة وإذا جاء وقت الرحيل يسافر بدون طواف نعم أحسن الله ليكم يقول هل تقبيل الحجر الأسود؟ أو استلامه أو الإشارة إليه يشرع في كل شوط من الأشواط السبعة في الطواف أم هو في الشوط الأول فقط إذا تيسر للحاج ذلك فهو يشرع له إذا تيسر له ذلك يشرع له أن يقبله فإن تمكن وإن لم يتمكن استلمه بيده وان لم يتمكن أشار إليه وكل ذلك من السنن نعم صلى الله عليكم يقول كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق من حيث الصلوات الخمس؟ هديه عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق من حيث الصلوات الخمس أنه يقصر الرباعية ولا يجمع بين الصلاتين وإنما يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر الصلاة الرباعية. وإنما كان الجمع منه عليه الصلاة والسلام في عرفه وفي المزدلفة فجمع في عرفة بين الظهر والعصر وفي المزدلفة بين المغرب والعشاء أما في منى فإنه يصلي الصلاة في وقتها ويقصر الرباعيه وهذا ماض على الهديه أنه إذا جد به السير جمع بين الصلاتين. نعم. أحسن الله ليكم يقول هل صحيح أن لمس الحجر الأسود يمحو سيئات من لمسه وما معنى سودته خطايا بني آدم هذا الأخير جاء في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والمعنى المعنى ظاهر المعنى ظاهر سودته بني أو بني آدم وأما الحقائق أو الكيفيات أو التفاصيل التي ليس للإنسان سبيل للعلم بها فليس له أن يخوض في شيء من ذلك نعم. أحسن الله ليكم يقول في صلاة الجماعة عند الكعبة هل يجوز الصلاة في الحجر يصلي في الحجر النافلة والنبي عليه الصلاة والسلام صلى النافلة كما سبق مرة معنا داخل البيت وكان قد دخل معه بلال واسامه وأغلق الباب وكان أول من دخل بعد فتح الباب بن عمر رضي الله عنهما فسأل بلال أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين فالصلاة النافلة في داخل البيت فيها هدي عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله ليكم يقول هل يصح أن يقسم التوحيد إلى أربع توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والمتابعة وهو إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة هذا التقسيم بين هذه الطريقة لا يستقيم وإنما ال الذي يستقيم أن يقال التوحيد نوعان توحيد نوعان توحيد ال المرسل وهو الله وتوحيد المرسل وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وتوحيد المرسل هو المتابعة توحيد المرسل هو المتابعة أما توحيد المرسل وهو الله جل وعلا فأقسام ثلاثة الروبية والألوهية والأسماء والصفات فلا يستقيم من يجعل توحيد المتابعة قسما رابعا في توحيد الله لكن إذا قيل التوحيد من حيث هو قسما توحيد المعبود وتوحيد الرسول توحيد الرسول بالاتباع له توحيد المعبود بالأقسام الثلاثة فهذا صحيح نعم صلى الله عليكم يقول هل ثبتت التسمية قبل التكبير لاستلام الحجر وقبل التكبير لرمي الجمار؟ هذا جاء في اثر عن ابن عمر في في التسمية في أول شوط وليس في الأشواط كلها وإنما في الشوط الأول من الطواف جاء فيه آثر في اثر في التسمية ثم التكبير بعده أما بقية في الأشواط فيكبر دون تسمية نعم. صلى الله ليكم يقول أيهما أولى إمامة الصغير غير البالغ امه في الصلاة, في الصلاة الفريضة أو العكس إذا احتاج في بعض المرات إذا كان عنده من الحفظ والفهم أن يأم أمة, امه باب تعليمها ونحو ذلك فله ذلك له ذلك والأولى ب المرأة أن تصلي صلواتها لوحدها لكن إذا صلت مؤتمة بمرأة أو برجل في المسجد أو مثلا بصغير مثلا في في بيتها أو نحو ذلك فصلاتها صحيحة لكن صلاتها في حجرتها وحدها لا لها اولى لها وأفضل نعم أحسن الله يقول شخص كان في وقت شبابه تاركا للصلاة ومتهاونا فيها وهو الآن بحمد الله يصلي ثم يتبع كل صلاة بأربع ركعات فما حكم صلاته علما بأنه يقول أنا أقضي الصلاة التي تركتها سابقا من كان تاركا للصلاة متهاونا فيها ثم تاب فهذه التوبة هي هداية من الله سبحانه وتعالى للإسلام بعد أن كان تاركا له لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فإذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى يحافظ على الصلوات لكن ليس له أن يقضي تلك الصلوات التي كان تاركا لها في جاهليته وإعراضها عن هذه الفريضة من فرائض الإسلام التي تركها كفر الله سبحانه وتعالى لكن يكثر من النوافل والمستحبات وأعمال البر والخير نعم كثرة الأسئلة عن حكم المرور أمام المصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز لا يجوز المرور بين يدي المصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو في أي مسجد آخر أو في أي مسجد آخر لكن فيما يتعلق بالمطاف تخصيصا فالأحقية في المطاف للطائفين إذا كان الصحن ممتلي بالطائفين وهناك أناس جاءوا في وسط هذا الزحام في طريق الطائفين وأخذ يكبر ويصلي الذي يظهر أن مثل هذا لا حرمه له لأنه لا حقية له في أن يصلي في هذا المكان بل أيضا لو منع أو أوقف من صلاته وأمر بان يبتعد عن هذا المكان فهذا هو الصحيح لأن الاحقيه في المكان للطائفين وليس له أما ما ذلك فليس الإنسان أن يمر بين يدي المصلي ففي ذلك معيد شديد ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أحسن الله ليكم يقول من خرج من عرفة قبل غروب الشمس بربع ساعة فهل عليه شيء؟ نعم إذا خرج من عرفة قبل غروب الشمس بربع ساعة يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج لأنه يجب عليه أن يبقى في عرفات إلى غروب الشمس. وفي الأثر عن ابن عباس من نسي نسكا أو تركه فليهرق دمنا. أحسن الله ليكم يقول يوم التروية يوافق يوم الجمعة ونرغب أن نصلي الجمعة في المسجد الحرام فهل يجوز لنا ذلك؟ الجواز يجوز لك ذلك لكن السنة. أن تكون ذلك الوقت في ميناء وليس على الحاج صلاة جمعة السنة أن تبقى في ميناء لكن لو ذهبت وصليت الجمعة يجوز لك ذلك لكن السنة أن تبقى في ميناء نعم أحسن الله ليكم يقول إذا كنت أصلي وأنا في الصحن ومرت امرأة بين يدي فهل صلاة صحيحة أم أنها تبطل ويجب علي الإعادة مرور المرأة بين يدي المصلي مرور المراه بين يدي المصلي يقطع الصلاه يقطع الصلاه والاصل انه يمنع الاصل انه يمنع المراه من ان تمر بين يديه فاذا مرت بين يديه فمرور المراه بين يدي المصلي يقطع الصلاه نعم صلى الله عليكم. يسأل عن حكم صيام يوم السبت في الأيام العادية وأيام عشر ذي قصد يوم السبت بالصيام منهي عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقصد أو أن يخص يوم السبت بالصيام لكن إذا وافق السبت مثلا يوم عاشوراء او وافق مثلا يوم عرفة أو كان يصوم الست من شوال أو نحو ذلك لم يقصد صيام السبت فليس عليه شيء, ليس عليه شيء. وإنما ينهى عن قصده بالصيام نعم أحسن الله ليكم يقول هل الحاج الذي دخلت عليه ذو الحجة وأراد تقليم أظافره ونتفى ابطه أن يتنازل عن الأضحية ويوكل شخصا آخر يضحي مكانه ويقصد أمه قال علما أنها تعيش معه وهي مليئة قادرة غنية إذا كان أراد أن يضحي أو وكل غيره ليضحي عنه أو وكل غيره عنه فإنه بهذا التوكيل يعتبر أراد أن يضحي لأن من أراد أن يضحي سواء باشر ذلك بنفسه او وكل غيره ليقوم بذلك عنه فالحكم يشمله والنبي عليه الصلاه والسلام صح عنه في حديث ام سلمه النهي اذا دخل هلال ذي الحجه واراد ان يضحي ان ياخذ من شعره وبشره شيء نعم إن إذا طلب من أمه أن تشتري الأضحية إذا طلب من أن تشتري لتكون وكيلا عن لتكون وكيلاً عن فالحكم كما سبق أما إذا كان تخلى عن الأضحية وطلب من أمه أن تقوم بذلك فليس له هذا اذا كانت إذا كان له اولاد واهل ومقتدر فانه يلزم ان, أن يضحي ان يضحي عنه واذا كان مقتدرا وطلبه من والدته ان تقوم بذلك ليس له ذلك واذا كان فقط انابها انابه فالحكم كما سبق بيانه يعتبر هو الذي أراد أن يضحي سواء باشر ذلك أو اناب غيره فيه نعم الله عليكم يقول أنا سائق حافلة ثم أيضا لنا عتب على هذا الأخ السائل يعني من أجل أن يترخص لنفسه في نتف الإبط وتقليم الأظافر يكلف والدته تكلف والدته يعني تكليف الوالدة على وجه الخصوص أمر ليس بالهين حتى أن يطلب منها أعطيني كذا أو أعطيني كذا الأم لها مقام أو مكانة خاصة نعم أحسن الله ليكم يقول أنا سائق حافلة وإذا أحرمت من المقات وجاءت اللجنة اجبرت على نزع الإحرام فماذا أفعل وهل يجوز لي أن أحرم من مكة اولا المؤمنون على شروطهم وأعلم أن هؤلاء لما جئ بهم كسائقين اشترط عليهم في العقد أن يأتي سائقا وأن لا يحج ووافق على ذلك ووقع على ذلك والمؤمنون على شروط والمؤمنون على شروطهم ومن أراد أن يذهب إلى مكة بحج أو عمره فالواجب عليه أن يحرم من الميقات فالواجب عليه أن يحرم من الميقات نعم أحسن الله ليكم يقول اعتمرت في رمضان وأنا الآن أنوي أن أدخل بالتمتع فهل يجوز لي أن أنوي العمرة للوالدة نعم يجوز لك أن تجعل عمرة التمتع للوالدة لطالما أنك قد أتيت بالعمرة الواجبة عليك قبل ذلك ونختم هذا المجلس بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالقبول والتوفيق والرضا والهدى والسداد اللهم ما عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين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 اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم, اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم انا نسالك غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا صح طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم إن نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إن نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بك من شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعود بك من شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعود بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعود بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم, إنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكن إلى أنفسنا طرفه عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم آمن في أوطاننا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ولي على المسلمين في كل مكان خيارهم وأبعد عنهم واصرف عنهم شرارهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عليك باعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم إن نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم كن لإخواننا المستضعفين المسلمين المستضعفين في كل مكان ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين